غنّقت الخير والحمراء وشهدنا قولي بربك ماذا حل بالعربين؟ غنّقت الخيل والحمراء وشهدنا قولي بربك ماذا حل بالعربين؟ ماذا أصاب بن الإسلام كلهم؟ كيف اشتروا من تل الأغشاب بالذابي؟ ماذا أصاب اسلام كلهم كيف اشتروا منتن الاخشاب بالذهب كيف استباحا دم كل ساحتهم كيف استكانوا وقد كانوا ذر الشوربي كيف استكانوا وقد كانوا ذر الشوربي الخير الحي فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب غيرناطه الخير هي ذا جرى بعد عهد العز والغلبي كم حرّة أتك العاد نحرمتها وكم ضعيف جواؤ الكفر بالله بي كم حرّة أتك العاد نحرمتها وكم ضعيف جواؤ الكفر بالله نادا فلم يست الجبل الصوت ما وبات وابت وصلبان في طربي وبات يندو والصلبان في طربي غناتة الخير الحيون فنخبره أن على العهد رغم البعد والنصبي غناتة الخير الحيون فنخبره نحن الوجود وان غابت كواكبنا نحن العلا والهدى في حالك الكربي نحن الوجود وان غابت كواكبنا نحن العلا والهدى في حالك الكربي ما زال يا زينة الأمصار في دمنا نار تأجاز بالإيمان والغضب نار تأجاز بالإيمان الغضب نار تشتع بجلال والغضب نار تشتع بجلال والغضب نار تشتع